وَأَن الذيينَ لا يُمِنونَ بالِالآخَِةِ أَعتَدَناَا لَهُ عَذاَابًا أأَليمَا وَيَدَعُإِن سَانُ بِالشَّرِّدُ عَ أَهُ بِالْخيرِ وَكَانَإِن سَنُ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 وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَيُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابُهُ يُلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا